طيب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد في هذا اليوم نختتم هذه الدورة التي اسال الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا جميعا وأن يشفع فينا كتابه ويتقبل منا إنه جواد كريم وبعد أن نهينا العرض السابق سنتحدث عن بعض النقاط المهمة أول أمر سأتحدث عن مثالين مهمين مرة معنا لكن هذه الأمثلة سأذكرها بعد قليل ترسخ ما سبق قوله ثانيا سنتحدث عن بعض الضوابط الجديدة لن أتحدث عن كلها وإنما ساتحدث عن ثلاث فقط استغلال الوقت ثم بعد ذلك سأجيب على الأسئلة التي جاءتني وما شاء الله تبارك الله الأسئلة تقريبا سبع وثلاثين سؤال فسأحاول جاهدا في الاختصار إن شاء الله وذكر جميع الأسئلة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا ويستددنا سبحانه وتعالى تذكرون فيما سبق تحدثنا عن الضبط بالفهم للمعنى ومن الأمثلة المهمة ومن الأمثلة المهمة هذا المثال الذي تشاهدونه هذا المثال الذي تشاهدونه وهو قول الله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون مع قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ذكرنا أهمية الضبط بالفهم للمعنى ولا شك يا أخوات أن الفهم للمعنى كما ذكرت سابقا وأن هذا الضابط من أهم الضوابط لأنه يعين على معرفة التفسير ويعين على تدبر القرآن الكريم وبالتالي هذا نموذج من النماذج المهمة إذا فهم الواحد معنى الآية فإنه يستطيع أن يضبطها بالإضافة إلى أن يتدبرها جيدا ويتفهمها جيدا الله عز وجل ذكر في هاتين الآيتين في سورة بقرة قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هما نفسان نفس شافعة ونفس مشفوع لها في الآية الأولى تحدث عن, الآية عن النفس الشافعة والآية الثانية تحدث عن النفس المشفوع لها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا النفس الشافعة الأولى عن نفس مشفوع لها شيئا نتحدث عن النفس الشافعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل أي فدية ولا هم ينصرون فإذا ما قرأتي الآية الأولى تتذكرين قول الله عز جل وتتذكرين أن الحديث عن النفس الشافعة إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طيب الآن نتحدث في الآية الثانية عن النفس المشفوع لها. واتقوا يوما لا تجزي نفس شافعة عن نفس مشفوع لها شيئا ولا يقبل منها عدل. هذه النفس المشفوع لها لا يقبل منها فدية ولا تنفعها شفاعه لأننا نتحدث عن النفس المشفوع لها إذا يناسب ولا تنفعها شفاعة. ولا يناسب ولا يقبل منها شفاعة وبالتالي فهم هذا المعنى أدى إلى أن نضبط هاتين الآيتين جيدا أدى إلى أن نضبط هاتين الآيتين جيدا وأيضا لا نخطئ فيها بإن الله عز وجل هذا نموذج كما ذكرت لكم من النماذج للضبط بالفهم للمعنى وهو نموذج مهم جدا ولذلك حرصنا نأخذه في هذه الدورة ولو بصورة موجزة من الضوابط التي تحدثنا عنها أيضا ضابط إذا اسند الفعل إلى شريف إذا أسند الفعل إلى شريف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أحد أنبياء فإن, فإن الخصال في حقه تكون أفضل من الخصال في الآية الأخرى وذكرنا لذلك مثلا أو مثالا بالأصح من يذكر لنا المثال لو يكتبوا كتابة أو بالصوت يذكره سريعاً ما المثال الذي ذكرناه في مسألة إذا أسند الفعل إلى شريف فإن الخصال في حقه تكون أفضل من الشيء الآخر أو الآية الأخرى أحسنتم في قوله تعالى إذا استسقى موسى إذن هذه القاعدة, هذه القاعدة يدخل أيضاً منها أو يدخل فيها هاتين الآيتين التي في سورة البقرة مع العراف واذ قلنا واذ قيل لما اسندنا الفعل الى الله عز وجل صارت الخصال اعظم واكرم واكثر ونطبق الان واذ قلنا مبني للمعلوم الان واذ قيل مبني للمجهول طيب واذ قلنا دخلو هذه القرئه فالداله على التعقيم مباشره فكلوا منها بخلاف الآية الثانية وإذ قيل لهم مسكنوا هذه القرية واكلوا في فاصل في طول في المدة بخلاف الآية الأولى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا زاد رغدا لأننا أسسنا فعل الله عز وجل فكان الخصال أكثر وأكثر تكلوا الفأد على التعيب زدنا رغدا ثم هنا إشكال متكرر ما هو وَدْخُلُوا الْبَابَ سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطه في الآية الثانية وَدْخُلُوا الْبَابَ سجده. يعني في آية تقدم فيها وفي آية تقدم فيها وَقُولُوا حِطَّةِ إذا ابتدأت الآية بالدخول تقدم الدخول يعني لما قلنا وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِي الْقَارِيةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حيث بخلاف الايه الثانيه لما لم يذكر الدخول في البدايه اخر الدخول وقدم وقولوا حطة فهذا من الضوابط المهمه جدا إذا واذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم جمع تكسير يدل على الكثرة بخلاف نغفر لكم جمع المؤنث السالم إذا لم يحل بالألف واللام لا يدل على الكثرة الكاثرة يدل على جمع لكن ما يدل على الكثرة بمعنى أن جمع تكسير أكثر منها أكثر منها في العادة لما يقال خطاياكم أكثر من خطيئاتكم فتأمل هذا المعنى ثم أتى بالواو للتأكيد وسنزيد المحسنين بخلاف ما في العراف سنزيد المحسنين إذا لما أسندم فعل لله عز وجل صارت الخصال أكثر وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا, فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بخلاف الآية الأخرى هاتين آيتين حقيقة, حقيقة أو هذان المثالان أحببت أن أؤكد فيهما على ما سبق من أهمية الضبط بالفهم المعنى ومن أهمية الفعل في القرآن الكريم إذا أُصِل إلى شريف سواء رب العالمين أو أحد أنبيائه فإنه لا شك أن الخصاء ستكون في حقه أكثر من غيره. بعد ذلك سنتحدث عن ثلاث قواعد باختصار. طبعا المأذرة يعني إحدى أخواتي اجتهدت نصلي عليها جزية خير جزاء. اليوم وضعت صورة من الكتاب من يعني تعديلات التي ستكون في الكتاب في طبعة جديدة، فما أبدا حقيقة وضع يعني الآيات كما في السابق، فوضعنا صورة الكتاب، فقد يكون الخط يعني غير واضح شيئا ما، لكن مع الصوت ستتضح الصورة. سأذكر ثلاث قواعد وغيرها يا أخوات كثير، غيرها كثير، يعني أنا. تركت بعض القواعد عمدا مثل الضبط بالإعراب لأن بعضها مثل الكلمات أو غيره كان يقول إن الإعراب ليس له دخل في متشابهات احتراما لقول أحد ائمه هذا الشأن لم أتي بهذه القاعدة وإن كان لها علاقة شيئا ما بالضبط الحركات الشاهد أن هناك قواعد وقواعد جديدة وتستطيعين يا أختي كريمة انت أن تكتشفين قواعد جديدة وتضعينها وكما ذكرت لكم سابقا يعني ما يقارب النصف في الكتاب قواعد ربما لم تذكر من قبل ربما لم تذكر من قبل ولذلك يعني إنسان يحاول بعكس يكتشف يحاول يذكر وأنا هذه الطريقة أحب إليها يعني إذا انت اتيت بالمثال أتيت بالضابط أفضل من الإنسان أخذ هذا الأمر كوجبة سريعة ووجبة جاهزة لا كون الإنسان يفكر ويضع قاعدة من نفسه أفضل ولا شك من القواعد النافعة التي يذكرها أو ذكرت وهي حقيقة جميلة وتضبط عددا كبيرا من الأمثلة في المتشابهات قاعدة الوسط بين الطرفين الوسط بين الطرفين بمعنى أن يكون أول موضع وآخر موضع متشابه والخلاف يكون في الوسط قد يكون هذا خلاف آية ايتين ثلاث لكن الأطراف متشابهة وما في داخلها مختلف مثل حقا على المتقين حقا على المحسنين حقا على المتقين في سورة بقرة فالطرفان حقا على المتقين والوسط حقا على المحسنين فهذا ضابط هذا ضابط وبالتالي الوسط بين الطرفين يضبط لك أمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة يعني أنا تقريبا جمعت ما يقارب يعني أكثر من 20 مثالا أكثر من 20 مثالا لهذه القاعدة وهناك أضعافها وهناك أضعافها فبالتالي يا أخوات يعني هذه القاعدة قاعدة جميلة ومهمة وإذا وضعتيها في ذهنك ستشفين أمثلة كثيرة جدا لهذه القاعدة فهذا مثال مشهور حقا على المتقين ثم ذكر الله عز بعدها حقا على المحسنين ثم ختم الآية الأخيرة حقا على المتقين فكان الطرفان متشابهين والوسط مختلف في قول الله عز وجل أيضا في سورة التوبة مع العنكبوت والروم قال الله وجل فما كان الله ليظلمهم في التوبة في العنكبوت وما كان الله ليظلمهم في, الت... في الروم فما كان الله ليظلمهم فبالفاء جاء في التوبة والروم والعنكبوت بينهما جاءت بالواو وما كان الله ليظلمهم فهذا ضابط أيضا فأصابهم سيئات ما عملوا في النحل طيب الزمر سيئات ما كسبوا سيئات ما كسبوا كل ما في الزمر سيئات ما كسبوا ثم الجاثيه سيئات ما عملوا فالطرفان فالطرفان متشابهان وما بينهما مختلف وما بينهما مختلف مثلها أيضا فتمتعوا وليتمتعوا فتمتعوا ففي النحل فتمتعوا في العنكبوت وليتمتعوا وليتمتعوا في الروم فتمتعه الطرفان متشابهان وما بينهما مختلف ومثل ذلك قول الله عز وجل ايضا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وانه لالحق مربك فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فالطرفان وحيثما كنت فبل وجوهكم شطرة وما بينهما وإنه للحق من ربك ومثل ذلك ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك في سورة ألي عمران هو تلك من أنباء الغيب يوسف ذلك من أنباء الغيب فصار الطرفان متشابهان وما بينهم مختلف ومثل ذلك كذبوا كفروا كذبوا في آل عمران ثم الأنفال في قول العدل كذاب في آل فرعون قبلهم جاء كذب في آل عمران ثم كفروا في الأنفال ثم كذبوا في الأنفال ايضا ومثل ذلك وكذلك نفصل الآيات في الأعجام ثم قال وكذلك نصرف الآيات في الأعجام ثم قال وعرف وكذلك نفصل الآيات فصل جاء طرفا وفي الوسط نصرف ومثل ذلك ما في القصص وأصبح فؤاد أمي موسى فأصبح في المدينة وأصبح الذي يتمنوا مكانه بالأمس المقصود الأمثل على هذه القاعدة كثيرة هذه قاعدة الوسط بين الطرفين هذه قاعدة الوسط بين الطرفين وقد ذكرهم في الكتاب وفي النت أيضا موجود أمثلة كثيرة فقد ذكرها جزال الخير الشيخ أحمد السعدي من البحرين ذكر هذه القاعدة وأفادني بها ثم بعد ذلك أنا يعني جمعت مجموعة من الأمثلة أجزاه الله خير الجزاء من الأمثلة التي يذكرها أهل العلم الاكتفاء بالمذكور الأول عما بعده الاكتفاء بالمذكور الأول عما بعده يعني هذه القاعدة طبعا معروفة عند أهل العلم ومعروفة في اللغة أنه إذا ذكر الشيء ما يحتاج إعادة أحيانا له وبالتالي نكتفي به طبعا هذه القاعدة قد يكون فيها يعني عكسية شيئا ما لقاعدة زيادة الموضع متأخر لكن إذا عرف الإنسان القاعدتين وعرف أمثلتها يعني قدر المستعي يحاول أنه إيش يعني ما تتضارب هاتين القاعدتين مع بعض لأنه أحيانا قد يشكل على الإنسان الشاهد هذه القاعدة معروفة عندها اللغة وقد ذكر أمثلة لها الشيخ عبد المحسن العبال في كتابه آيات متشابهات الألفاظ أمثلتها كثيرة وكثيرة جدا مثل ذلك قول الله عز وجل وأتبع في هذه الدنيا لعنة وأتبع في هذه لعنة ومثل ذلك ايضا في قوله سبحانه وتعالى افا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون في سورة النحل بينما في العنكبوت وبنعمة الله يكفرون فهم لم يرد الا في سوره النحل ومثل ذلك قول الله عز وجل وكل منها رغدا فكلمة رغدا وردت في البقرة ولم ترد في الأعراف ومثل ذلك وأطيع الله وأطيع رسوله واحذروا وأطيع الله وأطيع الرسول وحذر كما في المائدة اكتفينا بحذر عما في الطابن ومثل ذلك ما في الأغنام مع الشعراء فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ومثل ذلك ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون فيه بينما في سورة الزخرف ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه بدون وسلطان مبين فهذه القاعدة الاكتفاء بالمذكور لأول عما بعده إلى آخر من القواعد أيضا التي ممكن أن نضعها وقد وضعتها في الكتاب الضبط بأحكام التجويد الضبط بأحكام التجويد فتستطيع الأخت كريمة أنها تضبط عددا كبيرا من الأمثلة عن طريق التجويد القلقلة عن طريق المدود عن طريق الغنه كما سأتي معنا فمثلا قول الله عز وجل وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين في العراف بينما في الزخرف. ولقد ارسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين فقال إني رسول رب العالمين فالغنة أتذكر أنها وين في العراف إني رسول من رب العالمين وليست في الزخرف بالمناسبة فقال إني رسول رب العالمين في الزخرف ذكرنا هذه الآية, ذكرنا هذه الآية في قاعدة معينة ما هذه القاعدة اللي عندها جواب تجيب أو بالشات أحس... تتابع الأحرف لا ذكرناها في اي يعني حاله لا في شيء اخر لا بما اتصفت به سوره الزخرف حرف ال <تصفيق> نعم فقال إني رسول رب العالمين فذكرناها في في لما تحدثنا عن مميزات سوره الزخرف طبعا اللي تجيب صوتيه تغلق هذا المايك عشان ما ياثر على التسجيل طيب من أمثلة الضبط بأحكام التجويد قول الله عزوجل وما جعله الله إلا بشرة لكم وليتطمئ إن قلوبكم به في آل عمران بينما في الأنفال وليتطمئ إن به قلوبكم فإذا تذكرتي أن الغناء جاءت في آل عمران خاص هذا ضابط من بحيث بح واحد الواحد يخطئ ومثل ذلك قول الله عزوجل وقالوا قلوبنا غulf بل لعنهم الله وقالوا قلوبنا غulf بل طبع الله عليها اذا تذكرت ان الادغام بغير غن قد ورد في البقرة ولم يرد في كذا فهذا يعتبر من الضوابط ايضا وهذا الضبط باحكام التجويد وهذا الضبط باحكام التجويد ومثل ذلك وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين بيوتا فارهين وهكذا فهذا الضابط من اضواب المهمة نختم بعد ذلك كيف الإنسان يضع ضابطاً كيف الإنسان يضع ضابطاً؟ كما يلي أولاً إذا أراد الإنسان أن يضع ضابطاً له بعد أن تعرف على الضوابط قرأ كتاب الضبط بالتقعيد قرأ كتاب إعانة حفاب قرأ كتاب اغاثه اللهفان قرأ الكتب المتعلقة بالضوابط وأراد أن يطبق أول أمر يتأكد ان هناك تشابه بين الآيات يعني بعض الأخوات أحياناً قد تتكلف في ان توجد ضابط في تشابه ليس حقيقة هو متشابه ليس حقيقة هو متشابه أول أمر تأكد أن هناك تشابه واحد ثانيا افتح المعجم المفهرس افتح المصحف الإكتروني افتح الكتبة التي تأتيك بالآيات المتشابهة تباعاً يعني كذا بآلي فرعون مثلاً, لما تكتب كذا بآلي فرعون تخرج عندك الآيات التي فيها كذا بآلى فرعون العون. بعد ذلك طبق عليها القواعد التي أخذتها. الاختصار ما تمتاز به السورة. الزيادة في الموضوع المتأخر. الاكتفاء بالمذكور الاول الأول عما بعده. الترتيب الهجائي الآية الوحيدة الوسط بين الطرفين. القواعد التي تعرف عليها. ولذلك أخوات أنا في الواجب. وربما البعض يستغرب سرعة أني أضع علامة صح لا يهمني الجواب ان كان صحيحا او خطا بقدر ما يهمني ان الأخت طبقت القاعدة يعني عرفت المعادلة كما يقال وذكرت المعادلة كما هي بغض النظر عن جوابها هل هو صحيح أو خطأ ما مشكلة هذا المشكلة هل هي تعرف أشياء معنى الترتيب الهجائي هل هي تعرف أشياء معنى الزيادة لموضوع متأخر هذا يكفينا في هذه الدورة إذا تعرفت على هذا الشيء يكفي في هذه الدورة وبالتالي إذا عرفت اختي الكريمة هذه القواعد تأكدت من التشابه فجمعت هذه المواضع المتشابهة وأردت ان تطبق تضع القاعدة بشرط أن تكون هذه القاعدة صحيحة وأن تكون سهلة التذكر لا تحرصين على القواعد التي يصعب تذكرها او تكون سريعة النسيان لا احرصي على القاعدة اللي ربط الموضوع متشابه باسم السورة مثلاً هذا سريع الحضور إلى الذهن العناية بالآية الوحيدة سريع الحضور إلى الذهن الترتيب الهجائي سريع الحضور إلى الذهن الواو قبل الفاء سريع الحضور إلى الذهن وهكذا فإذا الأخطة الكريمة حرصت على هذا الشيء فإنها بإذن الله عز وجل تكون يعني وفقت في ضبط هذه الأعيثة متشابهة الآن عن الأسئلة التي جاءتنا أو وصلت إلي طبعاً الأسئلة مشاركة بارك الله 37 سؤال لكن سأحاول الاختصار بإذن الله عز وجل بس تمهلوني عشان أفتح الأسئلة طبعاً أسئلة مشاركة كثيرة فسأحاول الاختصار في بإجابة قدر المستطاع بين الله عز وجل الصوت أظن واضح لا. أليس كذلك؟ طيب السؤال الأول تقول الأخت ممكن إعادة شرح القاعدة الخامسة القاعدة طبعا هي ضبط الموافقة والمجاورة وأقصد بها أنه قد يكون هناك علاقة بين موضع المتشابه وبين أول السورة أو أول الآية فهذه الموافقة والمجاورة لها يعني علاقة في ضبط هذا الموضع المتشابه مثال ذلك قول الله عز وجل ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ربطنا حركة ويبشروا بالضم في سوء سبحان يعني حركة سوء سبحان الذي أسرى بعبده أول إسراء الضم ويبشر آخرها الضم فربطنا هاتين الحركة فصار هذا ضبط بالموافقة والمجاورة لأنها في نفس السورة ومثل ذلك أما ويبشر اللي في الكهف فحيث ان ابتدعنا بالفتح ناسب أن أقول ويبشرا فربطنا هذا الأمر وبالتالي هذا الضبط الموافقة والمجاورة هذا في أول السورة قد يكون في أول الآية مثل الله عز وجل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الإشكال بعد أتاهم هل هو كبرة أو إن في صدورهم فننظر إلى أول الآية نجد إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم قربطنا إن بإنا نفس الشكل، وبالتالي هذا ضبط بالموافقة والمجازر. هذا باختصار. السؤال الثاني، الآية مع مع نظير لها في نسق واحد. من المقصود بالنسق؟ يعني الشبه. لما نقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جاءت هذه الآية في كذا موضع على نسق واحد. هذا على نسق واحد. ويعبر عنه العلماء بهذه الصورة ويقولون جاء على نسق واحد. إلا في خلافه آخر مثلا وهكذا فالناس يقلون نقصد به الشباب ما معنى فرع المتشابه بالضبط بالصورة الذهنية يعني ذكرت هذا ال هذه القاعدة في ذكرت هذه القاعدة في كتابي الضبط بالتقعيد طبعا نقصد بالصورة الذهنية أن الإنسان لما يريد أن يضبط لما يريد أن يضبط مواضع معينة إنه يكون هناك صورة ذهنية موجودة ذكرت مثال لها المثال الذي ذكره الإسكافي قال في قول الله عز وجل ما تمنون ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون ذكر أن يعني الإنسان نعمة وجود الإنسان في الأساس هي الأساس طبعا أفرأيتم ما تمنون وأن هذا الإنسان يعني قوام معيشته وحياته على ما يحرف ويزرع إلى آخره وأن هذا الزرع يحتاج إلى الماء وأن هذا الماء مع هذا ما خرج من حبوب وثمار وعجين إلى يحتاج إلى نار كي ينضج ويستبد منه الإنسان فذكر هذه الصورة الذهنية ومثلها يعني كذا مثال ومثلها كذا مثال إذا الإنسان تصور هذا الأمر ذهنيا يعني مثل مثلا يعني في كذا مثال لكن الوقت لا يسعف أو زودكم بها في الجروب بإذن الله عز وجل السؤال الرابع في أي المكتبات أجد كتاب الضبط بالتقعيد كتاب الضبط بالتقعيد عندي إذا أحد يعرف أحد في الرياض أو هو من أهل الرياض يرسل أحد وأنا أعطيه نسخة هدية مجانية طبعا إعانة الحفاظ موجود في المكتبات لكن يحتاج إلى بحث لأنه ليس كل المكتبات موجود فيها السؤال كثيرا ما نسمع أن بعد دراسة متشابهات يكثر الخطأ في الحفظ طبعا يا أخوات بالنسبة لي. العناية بالآيات المتشابهه والضوابط لها أنا لا يعني أنصح بذلك إلا للانسان المتخصص أو الإنسان اللي له عناية أو الإنسان المتقن أما الإنسان اللي يحفظه ركيك أو يعني لا يتوغل كثيرا في المتشابهات لو عرف قاعدة 2-3-4 القواعد اليسيرة بسهلة بس وبدأ يطبقها يكفي في ذلك سؤال كتاب تنصح به يبين معنى الآية المتشابهه ويربطها بموضوع السورة أنا أنصح حقيقة يعني الإنسان المبتدر اللي ما يريد يتوسع ويتشتت بكتاب أثانين حفاظ القرآن صورت لكم في القروض صورة الكتاب وصورت لكم صفحة منه هذا الكتاب يعجبني كثيرا سلس سهل بالإضافة إلى المصحف المفصل التبيان المفصل إذا وجد يعني أو وجدت الأخت الكريمة المصحف مع كتاب أثانين حفاظ القرآن يعني سيؤمنع كثير من الكتب بالإضافة إلى كتاب يعني الضبط بالتقييد يعين على فهم القواعد. سؤال هل كثرة الدوران تكون بين متشاب بين متشابهات في الصورة الواحدة أم بين الصور؟ الأصل كما عبر كرماني أن كسرة الدوران يكون في الصورة الواحدة يكون في الصورة الواحدة وقد تكون هذه الكلمة يعني الدورانها يكسر في حزب في جزء ممكن لكن الأصل أنها تكون في السورة الواحدة. هذه أخت تسأل عن توضيح لقاعدة ضبط الموافقة والمجاورة وقد سبق الحديث عنها. أخت ثانية تسأل عن ضابط الآية, المنفردة، الآية الوحيدة هل الاختلاف بين الآية ونظائرها في موضع أو أكثر من موضع في الآية؟ ضابط الآية المنفردة هل الاختلاف بين الآية ونظائرها في موضع أو أكثر من موضع؟ قد يكون قد يكون يعني ليس شرطا أن يكون التشابه في موضع واحد قد يكون أكثر من موضع هل وقفتم على ما تميز به باقي السورة كما في قاعدة ضبط الخصوصي والامتياز؟ يعني ولله الحمد لله كثير من السور غالبا غالبا في معرفة لي ما يميزها في الغالب ما يميز هذه السورة إما بحرف أو كلمة أو جملة أو معنى عام في الغالب يعني إن شاء الله يعني ما بلت على كثير من السور طيب السؤال تقول أن الشيخ ذكر نقاط لم يدونها في الكتاب نعم من ذلك الأمثل التي ذكرناها اليوم وأيضا القواعد التي ذكرتها اليوم وما سبق يعني كثير منها أو لا صح فيه جملة لم أذكرها في الكتاب ما الحكمة من تكرار الكلمات في السورة التي يكون ترتيبها وراء بعض وكذلك في الجزء نفسه يدخله, يدخلكم لا أدري عندي بعض القواعد ذهنية خاصة بي لأتذكر بها عند المراجعة فهل هذا لا إشكال فيه؟ نعم يعني هذا إخوان علم وسيلة لو أن الإنسان وضع قواعد له خاصة أو معاني هو له خاصة وخصوص وخصوصا ما يليق بالقرآن الكريم فلا مانع بذلك هذه أخت سؤالها طويل ما شاء الله متى عليك معلمة أن أشيري إلى المتشابه وأضع له ضابطا لطالبه ثم يعني شرحت شرح طويل جدا خلاصة الأمر المعلمة يا أخوات يعني حمنا الدورة أخذناها لماذا؟ عشان المعلمة أمثالكم يكون عندها تصور عام عن القواعد معرفة عامة لما تأتين الطالبة تسمع تسمع الآن سورة الزخرف وبدأت بالقراءة إلا بعد فوائد أقول فقال إني رسول ترى سورة الزخرف تمثل بحرف فراء ولذلك كذا كذا كذا كذا فأذكر لها ما يميز هذه السورة أذكر لها فائدة هنا ثم فائدة هناك اليوم في فائدة بغدا ما في فائدة يعني إنما سيلي النقط صدقيني بعد مدة ستجدين طالبتك هذه تميزت في ضبط الآيات المتشابهة تميزت هذه الطالبة في ضبط الآيات المتشابهة فلذلك نحرص على أن فعلا نعطي الطالبة هذه الفوائد وهذه الفرائد على فترات متباعدة السؤال الخامس عشر ما هي الكتب في المتشابهات غير إعانس الحفاظ؟ كتب كثيرة يعانة الحفاظ ذكر جملة كبيرة من كتب المتشابهات أتصور فوق الخمسين كتاب وأنا ذكرت جملة يسيره من كتب المتشابهات في كتاب الضلط بتقعيد ممكن ترجعين له أين يوجد مصحف التبيان مفصل موجود في المكتبات موجود في المكتبات لكن يحتاج الى يعني بحث وكان عندي أول رقم مندوب يوزع هذا المصحف وللأسف فقدته طيب أريد ضابط للتفريق بين الآيات المتشابهة طبعا الأخوات بالنسبة للأخوات اللي يكتبون في الشات ممكن يكتبون في الجروب وأنا سأجيبهم بإذن الله عز وجل لكن لا يكتبون هنا عشان ما يكون يسبب تقطع أو تقطيع في الصوت أريد ضابط للتفريق بين الآيات المتشابهة في قصة آدم وإبليس الآخر المصحف التبيان مفصل وقد أرسلته رابطة ذكر طريقة بعض الطرق لضبط هذه الآيات وهناك أيضا كتب أخرى ذكرت لعل الأخت تتواصل معي وأزودها بإذن الله عز وجل هذه أخت تقول أنا خاتمة والحمد لله أريد كتاب لمتشابهات الكتب كثيرة ذكرت لك كتاب أفانين حفاظ القرآن مع مصحف تبيان مفصل أنا أراه كافيا جدا للأخت اللي تريد يعني الاختصار في هذا الأمر السؤال 19 هذا يقول هل صحيح أن من كان حديث عهد بختمة لحفظ القرآن الكريم فإنه ينصح بعدم قراءة كتب متشابهات؟ أنا كذلك يعني لا أؤيد القراءة في كتب متشابهات بكثرة خصوصا للإنسان اللي حفظه ركيك اللي توه حديث عهد بحفظ يحرص على التكرار بكثرة ومعرفة بعض القواعد اليسيرة التي تعينه فقط وباركة الطريقة الصحيحة طبعا ان الواحد لما يريد أن يضبط إن كانت السورة مثل سورة مريم نفرض، فخلاص يمسك سورة مريم، يرجع إلى بعض الكتب التي فيها فوائد جميلة في ضبط متشابهات، يدونها في هامش مصحف أو في هامش أو في دفتر معين، مثل ما فعلنا في ولو رحمناهم كشفنا ما به من ضر، أخذنا الآية، عرفنا مواضع متشابهها، حاولنا نقعد لها إلى آخره. ستجدين أنك بعد مدة ضبط في القرآن الكريم ضبط ليس باليسير صدقيني يا أختي الكريمة الأخت اللي تتعب في بداية حفظها بهذه الصورة بعد مدة سيكون حفظها متقنا جدا جدا حتى لو اعتراها أي عارض من عوارض الحياة لقدر الله من مرض أو سفر أو إلى آخرة سترجع إلى القرآن بسهولة وأنا جربت هالشيء يعني قبل أن أحرف على متشابهات وظبطها كنت لما أنشغل وأريد أنراجع عجز صعوبة بعد أن اعتنيت بآياته متشابهة وضابطها وجدت أن الرجوع إلى ضبط القرآن الكريم أسهل وأسهل وأسهل بكثير ولذلك هذا يعني فائدة الإنسان يعتني بالمتشابهات السؤال العشرون ما يكون من المتشابه عند حافظ لا يكون عند آخر إلى آخرة وهذا صحيح الاختلاف نسبي بين الحفظة فقد بعض الناس يعني كما الأخت الكريمة الآن هذه الأخته هدى الحربي تقول نواجه أخطاء أو في أواخر سورة الأحزاب الكريمانيوش يقول يقول يتحدث عن سور القرآن الكريم يقول من السور التي يعني يقول من السور السهلة التي لا تكون صعبة إلا على الصغار يعني على أطفال يعني كيف نظرتهم ورقيقتهم في الحفظ يقولنا سورة الحزب هذه أحسن سورة ما تصعب الله على قليل التجارب الصغير يعني اللي توه مبتدى في حفظ القرآن الكريم بينما الواقع إن سورة الحزب فيها حق يعني فيه موضع صعبة فيها تحتاج ضبط وإتقان وبالتالي يعني إتقان الحفظ يختلف من شخص لآخر فهو أمر نسبي السؤال الواحد والعشرون بعد حفظ القرآن وختامته كيف أبدأ الحفظ من جديد مع ضبط المتشابهات كما ذكرت لك قبل قليل تحاولين تحددين مقدارا معينا يعني وجهين ثلاثة أوجه حزب حسب قدراتك وتفرغك وتسجلين تمسكين مصحف تمسكين المصحف مفصل كتاب كتابين وتدونين الفوائد والأشياء التي تحتاجينها لأن الحفظ يختلفون في حاجتهم فأنتي تكتبين ما تحتاجينها أنت هل ضروري أردت الشعر لا وإنما هو ضابط لمن يريده وللأصل تأخذي من الضوابط ما يفيدك وسهل عليك هل هناك كتاب يعنى بضبط متشابهات عبر فهم السياقة التي أتت فيه أفانين حفاظ القرآن جيد يعني في بعض الكتب كذلك فكالعلي أزودكم فيها مستقبل إن شاء الله هل من سبيل لعدم الخطأ في الآية المتشابهة نعم مثل هذه الدورة هل من ضابط لجاءهم العلم وجاء... وجاءتهم البينات طبعا أنا أتصور جاءتهم البينات وجاءهم العلم يعني ما فيها صعوبة كثيرا الإشكال مثلا زي جاءهم البينات طبعا هذا لم يرد إلا في آلي عمران فقط جاءهم البينات في موضعين لم يرد إلا في آلي عمران هذا واحد إذا حصرت المواضع ستكتشفين يعني الضبط بالحصر إذا حصرت المواضع ستكتشفين أن هذا كذا وأن هذا كذا وأن هذا كذا خلافا لما كان قبل الحصر فأنا أنصح الأخت بحصر هذه المواضع وستتبين لها أمور كثيرة السؤال الذي بعده هل أكتب على هامش المصحف أم على الأحرف والكلمات؟ الأمر هو وإن كان الأفضل الكتاب على هامش المصحف كيف أفرق بين أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون طبعا هناك قواعد ومثل أمطرنا عليها أمطرنا عليهم يعني أمطرنا عليها في هود أمطرنا عليهم في الحجر لاحظي أمطرنا عليها بعد لها وين العصا ألف ممدودة كأنك تشيل إلى الأعلى إذا سورة هود أمطرنا عليهم العصا عصا الميم وين إلى الأسفل كأنك تشير إلى السورة الأخرى الحجر هذا ضابط هذا ضابط بصة ذهنية أفلا تتذكرون سبق الحديث عنه تتذكرون وردت في ثلاث مواضع جمعت في سجدة الأنعام الغافر إلى فبالقواعد هذه تستطيعين أن تضبطين أخت سؤالها طويل أيضا ما هي الأساسات أو الأساسيات كاسبة التي تجعل هذا الضبط والجمع صحيحا ما ذكرناه في آخر شريحة تتكدي من وجود التشابه تجمعين هذه هيئات تطبقين هذه القواعد تحرصين على أن تكون هذه القواعد صحيحة وسهلة التذكر هل لنا أن نتكلف من القواعد التي تساعد على ضبط متشابه حتى ولو لم يكن حتى ولو لم يكن العلماء قد تحدثوا عنها نعم كما ذكرنا هو علم وسيلة فالأمر فيه, و... فالأمر فيه واسع جدا طيب من الأسئلة ايضا هل للشيخ قناة على التليقرام لا في... في تويتر تويتر أنا يعني كثيراً ما أذكر فوائد في العيات متشابهة وغالب الفوائد التي أذكرها ليست موجودة في الكتاب نسبة كبيرة جداً جداً جداً من من الأمثلة لأنني كلما أقرأ وأراجح أحياناً ومر رأي فائدة أكتبها في تريثر فجعلته مثل المستودع للفوائد هذه وبالتالي أشرف بمتابعتكم واللي عندها تعليق أو فائدة أو شيء معين نستفينها الله يزهرها بجنة بعد ذلك أخت تقول أنا أول مرة ادخل مثل هذه الدورة استفدت منها جدا السؤال انا استخدم الرطب من المتشابه من حيث من المحور القصة رقم الصفحة تفسير الآيات هل هذه الطريقة صحيحة؟ نعم كما ذكرت هو علم وسيلة إذا استطعت أن توجد طريقه نافعة وأوصلتك إلى الغاية وش الغاية؟ ضبط القرآن الكريم فما في إشكال دام الوسيلة مناسبة للقرآن الكريم مؤدبة مع القرآن الكريم يعني ليس فيها ما يخدش الأدب القرآني فإنه لا مانع منها كيف أبدأ مذاكرة المتشابهات ما ذكرناها مثل سورة الأنفال بهذه الطريقة تجين تمسكين السورة تقرئين في بعض الكتب المتخصص في المتشابهات والفوائد فيها وتضعينها يمين لساري لآخرة وهذه مثل مذاكرة لأي مادة من المواد ستكتشفين بعد مدة أنك ما شاء الله أتقنتي محفوظك لأن غالب الإشكال عند الناس في الآيات المتشابهة كما ذكرت يعني الآيات المعتادة ليس فيها إشكال في الغالب. الغالب في الآيات متشابهة. هل ينبغي للمعلمة تنبيه الطالبات إلى متشابهات أثناء تسميح؟ نعم، وبقوة وبقوة. لكن الفن عند هذه المعلمة توصل يعني المعلومة لدى الطالبة بصورة جميلة. وقد جربت ذلك. أنا كنت أدرس في مدرسة حفظ القلاني كريم سابقاً. فكان الطلاب عندما يقرؤون عليه أعطيهم مثل هذه الفوائد يعني وقابلت بعضهم, بعضهم بعد مدة طويلة قال الله يا لا زلت أذكر تلك الفائده ولا ولا زلت فحقيقة لها أثر كبير على نفس يعني الدارس عندما تعطينا مثل هذه الفوائد والنكت على فترات متباعدة وجرعات بسيطة هل ممكن تعطينا على كل فرع مثال لكي يكون مرجع؟ ما فهمت السؤال في قاعدة الضبط بالجملة الإنشائية هل أستطيع إنشاء جمل من فهمي؟ نعم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله لكم آياته ويبينوا آيات إلى آخر أثر إذا حصرتي وذكرت أنا تقريبا نوعين منهما في كتاب الضبط التقييد اذا إذا حصرتي ستكتشفين أو تستطعين تقعدين بإذن الله عز وجل لهذا المحفوظ بذلك نكون يعني تكلمنا عن الضوابط الضوابط الجديدة ثلاث منها وتحدثنا أيضا أو أجبت عن الأسئلة التي ذكرها الأخوات الكلمات وختاما أشكر الأخوات في منابر الخير على إتاحة الفرصة لي وأشكركم حقيقة على إبداعكم ما كنت أتصور حقيقة هذا الإبداع وهذا الفهم الجميل هناك جملة من الأخوات أرشحهم بقوة لأن يتدربوا على كتاب الضبط بالتقعيد أنا طبعا أجاز في كتاب الضبط بالتقعيد لكن إجازتي لها شروط أنت الأخت فاهمة للكتاب جيدا يكون لها اقتبار يسير أجازها وأبدأ أزودها بالعرض وخصوصا الأخوات اللي في خارج المملكة بالذات أسعد بذلك أزودها بعرض أزودها بالمراجع إذا أراد سؤال أو استفسار فهذا علم نشرف جميعا كلنا أن نعلمه غيرنا وخيركم كما القرص لما تعلموا القرآن وعلمه أسأل الله عز وجل أن يجعلوا وياكم منهم وان يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه كريم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته